اسد الايامي يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس واحد ونداء الحق ردد فشد خروا وغرت اسد الاي فشدت دخر اسعد أسعد الأيام جاءنا والناس فرضا بعضهم يظهيم بعضا فأقوم الحق فرضا حاقق العدل وأرضا فشدت Dharu فشدت خرو وغرت أسعد الأيام I'll oh.